لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضَرَمُوا لَمْ يَفُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَارِدِينَ فِيهَا أبدا.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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يَكُونَ لَهُ له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكثى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره إليه جميعا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُسْقَوْنَ جَنَّاتٍ وَيَذِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نَّكِيرًا وَلَا يَشْهَدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا ولا نصيلا يا أيها الناس قد جاءتم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما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 وإلا كرمثل حظ ننسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آتوا آل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 ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القنائد وما آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم تصطاجوا ولا يجرمنكم سنآن قومنا صدوكم أهل المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان فاتقوا الله إن الله شديد الحقاب